Oorza, de Ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik ik ik وانت يا الحبيب وانتا يا الحبيب بينا الهيب انت يا الحبيب الحبيب الهيب ما انك غاب الشيب وغاب الشيب ما انك غب الشيب الا ما ندنا حبيب خساره فيك تكون حبيب تكون حبيب فيك تكون حبيب ما فيك تقع بالمرة ما فيك غير الخدرا ما فيك تقع ما فيك تقع ما فيك تقع بالمرة ما فيك غير الخدرا كلامك حلوم من العسل حلو من العسل كاتصالوا لودن كلامك حلوم من العسل من العسل كاتصالوا لودن بين وعد وتنا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 الكتير كيف يدير ينسى البال بال وينسى مازال, مازال العذاب عليا طال علينا علينا ما لقينا معاك الحل العذاب علينا طال علينا طال ما لقينا معاك الحل لفراق عليا يساله واخا نخسر المال لفراق عليا يساله واخا نخسر المال